حتى قالوا اذا اشتريت قماشا من الخياط فلا تشترط على الشرطين لا تقل فصله وخطه لان هذا, نشر... هذا شرطين بل اما ان يفصله وتخيطه انت وإما أن تفصله ويخيطه هو اي شرط واحد ولكن عمل الناس على ان الخياط يجمع بين التفصيل والخياطة من غير نكير ولأن فيهما مفلحة وكذلك لو شرط على بائع الحطب أن تحمله وتكسره يقولون هذا شرطين وذلك لأنه شرط أن يحمله ثم شرط أن يكسره فالألف طوابع أنه يجوز يجوز ذلك ما كان إلا أنهما من مصلحة العقل وكذلك أيضا إذا كان أطفتين أطفتين في المبيع فأي يشترط أن الدابة هملاجة ولبون أي سريعة السيل وفيها لبن هذا عظة شرط صحيح ولو كان او ويسترط عن العبد أن العبد مسلم كاتب في صبتين الصحيح أن هذا عظة من مصلحه العقل ولا محذور فيه فأما الشرطان اللذان منهي عنهما قيل ان المراد الشرطان اللذان اليسا من مصلحة الاخذ او اللذان فيهما ما يخالف مقتضى الاخذ كأي يستغر انه لا يبيع ولا يهب ونحو ذلك كما يأتينا في الشروط الفاسدة الفاسدة أن أكثر الفقهة يقال لا يجمع بين شرطين اذا جمع بين شرطين من غير النوعين الاولين الذين هم شرط مكتب العقل وشرط من مصلحة العقل يتقال تحمل الحطة وتكسره الصحيح أن ذلك يجوث تهصل الثوبة وتخيطه الصحيح أن ذلك يجوث ولو كان عندهم أنه يبطل الحق ذكروا أنه لي لأبي عبد الله الإمام أحمد إن هؤلاء يشرفون الشر يعني يمنعون أن اشترط في البيع مشروع نفض يده وقال الشرط الواحد لا, لا باس له استدل بهذه الحجاب انه صلى الله عليه وسلم اشتراه وانه اشترط انه يحمله الى المدينه انما ننعم شرطين في البيع في هذه عبد الله بن عمرو روي ان احمده بتفسير الشرط من هي انعم شرطان صحيحان لكن ليس من مصلحة العقل ولا من مقتضاه ولا كأنه صحيحين كيف صحيح أنه ما عن الشر أو الشرب فيهما مصلحة ولا مسدت فيهما ولا يحل بحرام ولا يحرم حلال أن ذلك جائز. الحسن الله ليكم فصل. والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو اجاره أو شركة أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعه المنهي عنه في الحديث وهذا منه قاله أحمد ولحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع صححه الترمذي هذا شرط حاسد وإن كان في بعضه مطلعا كشرط بيء آخر بأن يقول بيتك هذه الدار بشرط أن تبيعني البستان قد يكون محتاجا إلى بستانه ومحتاجا إلى هذه الدار ف. أنت تلزمه أية مئة وسنت، لا أبيع الدار إلا إذا بسني بستانك هذا أشارة يبصر العقل. أما إلى السفارة، فقال أنا سأبيع وسنت، وأنت سوف تبيع إدارة. فقال أبيع الدار مثلا بخمس قال ميتك بستاني باله صح لان كل منهما باع باختياره اما اذا قال لا املك الا اذا بثني فان هذا يبطل الحق او كذلك كرب او السلف السلف يريدون بالسلام السلام مثل ان يقول أبيتك هذه الشات مثلا بمئتين بسغل أن تأخذ المئتين فسلم في شاتين أنت أبيتك مثلا الشات بمئتين والمئتان عنده أمي أسان أشتري من أبيهم في دمشق الشاتين بعد لسنها كل شات سنها سنة أو نحو ذلك يسمى هذا بعيان وسلام تسترد عليه أن ثمن الشات الواحدة يكون ثمن الشاتين. يأخذ شاتك هذه ثم بعد سنة يعطيك شاتين ما سلم لك هذا من الشات على نية ومئة فكان هذا بيع شات بشاتين والشاتة ناقية هذا يسمى بيع وسلف يعني سلة كذلك بيع وقرب لأنه يصل قرضا جر منفعا إذا قال إلا أبيعك الشائط بثلاثمائة إلا إذا أقرضتني معها ثلاثمائة فهذه الثلاثة التي أقرضت له فيها منفعا لأنك بيته الشائط وخيطة أي بدلما تكون الشائط قيمتها أربعمائة أبيعتها بثلاثمائة لأجي أنك محتاج إلى ستمائة أنت محتاج مثلا إلى ستمائة وشاتك تساوي أربعمائة وجاءك هذا وقال أنا عشت لها بثلاثمائة وأقرضك معها ثلاثمائة ترد الثلاث بعد سنة ونصف سنة أقرضك ثلاثمائة لأنك بيت وشات رخيطة هذا يسمى بيع وقرض والقرض جردا انفا او كذلك اجاره اذا قال انا ابيعك السياره مثلا بعشرين الف بشرب ان تؤجرني دارك بعشره الدار اجرتها مثلا خمسمائه او الف أو عشرة آلاء فاستردت انه اجرت هذا يرسل العقل لأنه يقول أنا مضطر إلى شراء السيارة والدار كان لا استغني عنها فتقول لا أبي سيارة إلا إذا أجرت لك أباي عنه إجارة أو شركة إذا قال انا ابيعك هذه الدار بشرط ان تشركني في هذه الارض التي قد اشتريتها أن تجعلني معك فيها سهام انت تحت باب المساهمة في هذه الارض فانا ابيعك هذه الشهر او هذه الدار او نحوها بشرط أن تشركني او صرف أو صرف للثمن أو لغيره الصرف مثلا أن تقول أنا أبيعك الشات بشرط أن تصرف لي هذا الجنيه الجنيه مثلا قيمته خمسمائة والشات قيمتها أربعمائة فتقول أبيع كشات بثلاثمائة بشرط أن تصرف لي الجنيه بخمسمائة فتبيعه رخيصا بشرط أن يصرف لك هذا أبيع وصرف الجمعة بين أصفتين أبيع وصرف الثارفة للثماني أو لغيره جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عن بيئتين في بيئة وذكروا أن هذا من صوره أذات أكثر العلماء قالوا ان هذه العقول فيها مصلحه فاذا لم يكن فيها مضره فالافصل في المعاملات انها سليمه وان هذه شروط جائزه واما بيعتان في بيعه فالصحيح انها مساله العينة والتي يقع فيها كثيرا من الناس مسألة العينة أن تبيع مثلا السيارة بخمسين ألفا مؤجلة لمدة خمس سنين أو نحوها ثم تشتريها نفسها بعشرين أو بثلاثين ألفا نقدن. فتعود إليك سيارتك ويأخذ منك ثلاثين وتكتب عليه خمسين فكأنك أعطيته ثلاثين ويرد عليك خمسين والسيارة إنما جعلت أصورة ظاهرة فيقال هذه بيعتان في بيعة أي جاء بهديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيئة أفله أو كسفهما أو الربا يعني أنا هديث سيرى بأتبعتين بيئة بخمسين وبيئة بثلاثين هذا المشدين اشتراها بخمسين والتزم بذلك وأنت اشتريتها بثلاثين وسلمتها الثلاثين قلت تعطيني خمسين بعد سنة فالآن أيهما أكثر يقل له أو كسوهما أو الغباء البائع الذي اشتراها مثلا بثلاثين لا يستحقك إلا الثلاثين التي دفعها إلى هذا سيارتك وجاءت إليك وأنت أرطيت أور ثلاثين وتطلبت الطالبه بخمسين ليس ركع إلا أو كسعون أو تقع في الضبا إذا أخذت الخمسين فقد وقعتها في الضبا فأنت أرطيت أور أو يرطيك أو بذلها خمسين هذه تسمى مسألة العينة يقع يبقى كثير من الناس بمثل هذا بحيث أنه يتيء إلي الفقير ويقول أنا أبيعك أكياس بصرف أبي أنك تبيعها علي عندما بعتها برخص فيبيع الأكياس مثلا أبي ستين ألف ثم المستري الذي بستين ألف يبيعها بأربعين يبيعها بأربعين ألفا فيشتريها صاحبها ويدفع له أربعين ويتبع عليه ستين مؤجلة فكأنه قال هذه الأربعين بستين تكون الاكياس حيلة سئل ابن عباس عن انسان باع حريره بمائه ثم اشتراها بثمانين فقال دراهم بدراهم دخلت بينهما حريره هذه هي مساله العينه كذلك ايضا جاء في الحديث النهي أن أبي السلعي حيث تبتع هي كثير من الناس في ذلك وهو أنه يشتري السيارة ثم يبيعها لمكانها قبل أن يفوزها، وقبل أن ينقلها والواجب أنه لا يبيعها حتى يفوزها، الا إلا إذا كان في مكان عام مثل الذين يجلبون الفواكه يجلبون الخضار نهى بالأسواق العامة إذا وضعها في مكان عام ثم اشتريتها سلمت له زمنها بقيت في مكانها التي عن تبيع منها بالتفريق واما انك تشتريها وهي في دكانه فلا تبعها في دكانه او في مستودعه حتى تفوزها لا. احسن الله اليكم وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل بعتك هذا على ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابنتي او تنفق على عبدي او دابتي لانه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار وقال ابن مسعود صفقتان في صفقه ربا وهذا قول جمهور قاله في الشرح وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو أن لا يبيعه أو لا يهبه ولا يعتقه أو إن عتق فالولاء له بطل الشرط وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط متفق عليه والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرق ولم يبطل العقد، وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن وللمشتري الرجوع بذيادة الثمن إن كان هو المشترق قاله في الشرح هكذا إلى <تصفيق> الشرق في تلك الشروط إذا قال مثلا أبيع تلك البيت بشرط أن تبيعني السيارة أو بيتك الشات بشرط أن تقرضني مع ثمنها أو بيتك مثلا الكيس بسرط أن تصرفها للجنيه يلحق بذلك كل ما في معنى ذلك إذا قال بيتك هذه هذه الدار بشارك أن تزوجني ابنتك أو تزوج ابني ابنتك أو بشارك أن تتزوج ابنتي هذه شروط لا شك أنه فيها الزام ببعض الأشياء التي لا تزوج أو بشارك أن تنفق على عبدي أو على دابتي يقول إن هذه شروط تغسر الأرض لأنه شرق شرق أصل في الأرض فلم يصح أكتنكاها الشغا أن يقول أزوجك بشرط أن تزوجني هكذلك أبيعتك الدار بشرط أن تزوجني أو تزوج ابني أو تتزوج ابنتي أو بشرط أن تنفق على دابتي يعني أعالة أو نحوها هكذا يقول ابن مسعود الصفقة الثاني في صفقة ربا صفقة الثاني يعني بيعتان يتوقع تقرب من الربا البيع الثاني في بيعه ولعله يريد مساله الايمان ثم اذا شرط على خساره عليه البطل الشرط وحده اذا قال انا اشتري هذه الاكياس على امائه ولكن لو خسرت بعضها أرجع إليك إذا خسرت عليك ان أشأل هذه الكبار مثلا هذه الفواكه هذا البطيط ونحوه وأبيعه وإذا خسرت فاني أرجع إليك هذا الشرط باطل لأن المشتري اشترى على أنه يقوم بما يقدر عليه يبيع بما يساوي أو مثلا فكلمة بيعه إلا رده أنا عشتري هذه الأخياس أو عشتري مثلا هذه الأقمشة واعرضها ظهر السوق إن افتريت مني ونفقت وإلا فأني سأردها عليك فهذا أي شرط باطل والماء الصحيح فلو قال أنا أبيعك بشرط أن لا تبيعه أبيعك هذه الشرط بشرط أنك لا تبيعه أبيعك مثلا هذه الدار بشرط أنك لا تبيعها أو لا تهبها أبيعك هذا الكيس بشرط انك لا تهديه لأحد أبل فتعمل أنت أبيعك هذا الكيس بشرط انك لا تعتكون. أو بشرط انك إن عاتفته أفهم ولا أولي أو احتلقوا أنك لا تسكن البيت أبيعك البيت بشرط انك لا تسكن بل تؤجره أو نحو ذلك هذا شرق باطل في حديث بريرة حديث عائشة أنها اشترت أمة اسمها بريرة وشرط أهلها أن الولاء لهم يعني أنها إذا أتكت سيكون لهم مواليها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وقال إن الولاء لمن أعثر ولم لم يغتل العقل هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن with the rank